جنت أتحمل عذاب الخاطرك جنتان يصفور أو حتى ما قصر عليك وي روحي جنت قصور لك قالي أحجي كل وانت بيّا بيّا تغدّو تنساني عادة ندیل مو م وابع نه دی، مترياني بيشه، ما صخ. مللت لا احبك ولا اعمل